أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم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 ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ينتقم ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء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 كَمَا تُنْهَى أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ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 ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تنفعهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ هُمُ الْقُدْنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَىً لِّلْمُتَكَبِّرِينَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ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 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحِرَ اذالك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل اعلمبكم بخير من ذلكم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 الذين يقولون ربنا انا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا الله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحام شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمُونَ بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَانْحَجُ كَفَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَأُقْدِهِ سَنَذُوقُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ان الذين يظاهرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك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 كَعَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنْتَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَسْتَخِفُّ الْمُؤْمِنُونَ بِالْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ فَإِنْ كَفَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن فَاتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ فَيُظْهِرُهُ لَكُمْ وَيُخْذِذُ لَهُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بعيدا ويحذر وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أُطِيعُ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 أُهَامٍ مِنْ بَعْضِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ رَأَيْتُ عِمْرَانا رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العليم.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 قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لَنَا غُلامٌ وَقَذِبَ لَوَانِيَ الْكِبَرُ امْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قُلْ آيَتُكَ أَن لَّا تُكََلِّمَ الْمَنَا فثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 ذانيكا من انباء الغيب نوحيها اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يخصمون إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ, يبشرك بكلمة منه اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَاجْعَلْنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُنَا سَفِيهًا فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ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 وَأَمْضِ قَضِي مَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين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 وَجَاعِلُ الَّذِينَ 70 كَفَرًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره واما لهم من عصره وانما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذالكان كنوه عليك من الايات والذكر الحكيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثُمَّ قَالَ لَهُمْ كُن فَيَكُونِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ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 ولا يستحذى بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شهجد باننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم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 فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيف مسلما وما كان من المشركين إِنَّ أَعْلَى النَّاسِ إِبْرَاهِيمَ لَنَذِيرٌ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالضَّالِّينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُمْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يا اهله الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتستمون الحق انتم تعلمون وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَّهَارًا وَأَخْرًا لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَّا مَنْ تَبِعَ عَدْوَنَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ كَانَ مَنهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ كَانَ مَنهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عليه قائما ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاسْتَقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا ينون الفن فهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ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 وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ سَوَاءَ النَّبِيِّينَ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ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 قال اقررتم واخذتم على ذلك اقري قالوا اقرضنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون اَذَوِ الرَّدِينِ اللَّهِ يَبغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ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 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَأَشْهَدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا فَفَفُ عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله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 كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَاهُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنَفَالُ الْبِرَّ حَتَّى تَقُومَ مَنْ تُحِبُّ وَمَا أَنْتُمْ فِى شَيْءٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِى إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَسَنُقَتْلَىٰهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَكَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 أَوَلَا تَكُونُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَضِيءُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ اَمَّا الَّذِينَ سُودَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَأَيُّ قَاتِلٍكُمْ يُوَلُّكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ أَذَاءٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ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 يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات اولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُنْفِقَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَا كَانُوا أَنفُسَهُمْ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَخِذُّوا بِطَائِنَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّ مَا عَلِمْتُمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَأَنْتُمْ يُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ ان الله عليم بذات القدر ان تمسسكم حسنه فانسوهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 أَوَلَمْ يَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُم أَذِلَّةٌ فَاسْتَغِفِرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ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 بَلَى إِن كُنْتُمْ تَصْبِرُونَ وَتَتَّقُونَ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَة آلَافَ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ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 لَيَقْطَعُوا طَوَاغَىٰ فَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 فَأَكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَرِيعًا إِلَى مَرْفَرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ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 اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين ان يمسسك طرح فلقد مس الثقوم طرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاسْتُحِذَّ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حسبتم ان فتدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا وَلو قد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا فقد رايتمه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فَإِنَّمَا سَأُقْتِلُ لَنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وَمَن يُرِدِ ٱلذِّلَّةَ فِى ٱلدُّنْيَا نُذِقْهُ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِىٍّ قَٰتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كثير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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن فوابل الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيع فَيَعْفَرُوا يَرْجُوكُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ فَسَتَنقَلِبُ خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ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 وَلَقَدْ صدقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ فَتَحُوهُنَّ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ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 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَرَشُقُ فَتَمِّمُوا مِنْكُمْ وَقَائِلَةٌ قَدْ أَثْمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا إِخْوَانُهُمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اِذَا أَضْرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ والله بما تعملون بصير ولئن قتلتن في سبيل الله او متتم لماغفرة من الله ورحمه لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون أَلا إِنَّ مُتَّمِ أَوْقَتِنْتُمْ لِإِلَاللهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ فَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشااورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اي ينصركم وَاِذَا يَخُذُكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَعُونَ وَمَن يَعْنُ لِيَأْتِي بِمَن ظَلَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الرِّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أُمْنَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَال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 كِتَابًا وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مصيبه قذ او صابت مثلها وقلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وقال فَأَمَّا مَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ فَقَلْجًا جَعَلَ عَانِي فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أو يَقُولُونَ لَنَعْلَمَ قَتَالًا لَنَتَّبِعَنَّكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَخْفُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَقَعَدُوا لَوْ أطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَأُوا عَن أَنفُسِهِمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَارْهَبُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ انما ما ذانكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لا يضر الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشكروا الكفر باليمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزاد اسما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حسايا ميز الخبيث من الطيب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا امْكِنَ لِلَّهِ يَجْتَبِي من, رسله مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله منه فضلًا هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه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 سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا أَقْدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّاؤُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُّسُلٌ مِنْ قَدِنِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ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 لَن تُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَتَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كثيرا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 فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 فلا تحسبنهم بما فازتم من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير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 وَإِذَ تَنَفَّسُ كَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّرَ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فقد وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا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 انك لا تخلف الميعاد فاسترجع بلهم ربهم ان لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او ان فبعضكم من با فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات انف تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنّك كنقنب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المآب لَكِنَّ الَّذِينَ اسْتَقَوْوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ